اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم إن من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفوالهم والله متن نوره ولو كره الكافرون هو الذي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 ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجريهم بِالْأَنْهَارِ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَاتٌ حُبُّونَهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يا ايها الذين امنوا كونوا انصر الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصر الى الله قال الحواريون نحن انصر